بوك تو تري ثلاثة ثلاثة التعارف التعارف زدراوي زدراويت مرحبا مرحبا دوبر مرحبا مرحبا ككسي كيف حالك كيف حالك با ال هل انت من أوروبا هل انت من أوروبامريكا ال هل انت من أمريكا هل انت من أمريكا؟ от هل أنت من آسيا؟ هل انت من اسيا في اي فندق في اي فندق تقيم في اي فندق تقيم كوكو دالغو منذ متى وانت هنا منذ متى هنا колко време ще останете? Към сатабхахуна? Към Харесва ли ви тук? Хел Йожибукахуна? Хел Йожибукахуна? Вие ли сте тук? Хел Ентум, Тандуна и Жазатакум? Хуна? هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ اواتي من غستي يجب أن تزوروني يجب ان تزوروني اتو هذا هو عنواني هذا هو عنواني اشتسفيدم هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ سجل يوم، ويتش امام نشتب رتويت يؤسفني، لقد أصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني، لقد أصبحت مرتبطا بشيء جاو إلى اللقاء إلى اللقاء دو أراكم قريبا أراكم قريبا إلى اللقاء قريبا